السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عبادين الذين اصطفوا على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام ومؤلبيتي العظام المستكملين الشرفة وبعد اخوة الكرام مازلنا مع مجالس العلم نسأل الله للفعلاء أن يسخرها لنا وأن نسأل هذا خير ما أبدا نسأل الله يشكر لكم صبركم على طلب العلم وأن يسر لنا ولكم من الانتهاء من هذه الكتب ونحن على مشارف من الانتهاء من الكتاب كتاب الشرك بين القديم والحديث بفضل الله الجزء الثاني الكلام على صنوف العبادات او مظاهر الشرك في العبادات العبادات العمليه او عبادات الجوارح لاننا تكلمنا عن الربوبيه وتكلمنا عن الالهيه في العبادات القلبيه والعبادات عبادات الجوارح اليوم ايضا نختم بالكلام على عباده الدعاء دعاء عباده فمظاهر الشرك فيه الامه فيها كثير لا سيما في هذا الواقع المعاصر الدعاء مصدر دعا يدعو دعاء وهو الطلب او يعني الحث على فعل الشيء الحث على فعل الشيء تقول دعوت فلانا استنهدت همته ليفعل شيئا وفي الاستلاح الدعاء هو الرغبة إلى الله دل في علاه في جلب منفعه أو دفع مضره الرغبة إلى الله في جلب منفعه أو دفع مضره وقيله هو غاية التذلل مع غاية الافتقار غاية التذلل مع غاية الافتقار لله جل في علاه وهذا الحق بأن الدعاء هو أفضل العبادات على الاطلاق قال الإمام المناوي الدعاء هو لسان الافتقار بشرح الاضطرار هو لسان الافتقار وعن بقى أصحاب المقامات لهم بعض التعريفات هكذا لسان الافتقار بشرح الاضطرار يعني هو يظهر فقره الى ربه دل فعلاء ويظهر حاجته لله دل فعلاء الملحة ويظهر ذلك داعيا راجيا ربه ان يقضي له حاجته الدعاء هو لب الدين وهو اصل العبادات وهو روح العبادة كما قال الله دل فعلاء فادعوه مخلصين له الدين وايضا قد بين الله دل فعلاء مكانة الدعاء في بين الله جل في علاه ما كانت الدعاء في كتابه عندما قال ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي ادعوني استجب لكم قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي وايضا قد استنهض الرسول صلى الله عليه وسلم الهمه للدعاء لقول صلى ليتقرب المرء لربه جاعلا بالدعاء قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ليس شيء اكرم على الله من الدعاء وايضا في الحديث المختلف فيه من لم يسال الله يغضب عليه من لم يسال الله يغضب عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حي كريم يستحي ان يرفع ان يرفع العبد يده فيردهما خائبتين او في الواقع قال فيردهما صفراء لمكانه العباده هذه العباده العظيمه من الدين الحق بأن الدعاء كما قلنا فيه ما فيه من تحقيق المقامات الثلاث مقامات التوحيد الثلاث فيه اظهار فقر العبد لله جل في والعبد احوج ما يكون إلى أن يظهر ذلك لأن العبد الذي نفسه لا تظهر فقرها لله جل في علاه يطغى كما قال الله جل في علاه كلا ان الانسان يطغى ان راه استغنى فهو فضل الدعاء عند العبد انه يظهر نفسه دليلا خاضعا مفتقرا عاجزا محتاجا يظهر ذلك الله جل في علاه وباللزوم فهو يظهر بعد ذلك عظيم ربوبية الله جل وعظيم عطاء الله وعظيم من الله جل فيستشعر احسان الله جل وعلا فتكون النعمه فوق النعمه النعمه الاولى بعد اضهار الافتقار لله جل وعلا لجلب المنفعه ودفع المضره يستشعر بعد ذلك باحسان الله له وجود الله عليه وان الله تعالى لا يرده خائبا فيزداد حبه لله جل وعلا الانسان الملهوف عندما يغيثه احد عند اغاثه الملهوف ترى الانسان يرتقي جدا ويكون تكون محبته لمن أغاسه محبه عظيمه ولكن فكيف اذا استديمت هذه المحبه أو استديم هذا الإحسان والاغاثه وان النعائم تاتي تترى تتوالى لا تتوقف وان الله تعالى يثبت هذه النعائم ويزيد هذه النعائم يزداد المرء بذلك محبه لله دل في لا وانت ترى لو يعني درست وقائع التاريخ ما من داع رجع ربه دل في لا ودعا ربه دل في لا الا استجاب الله له فكثير من الانبياء حدث معهم مع معهم ما حدث من اللؤؤ والشدة والمشقة فلاجأوا إلى ربهم دل في علاب الدعاء فلو صدرنا الباب بنوح عليه السلام فهو دع ربه أو أو أو دا ربه للتوبة بلسان حاله ولسان افتقاره عندما قال الله دل في فتلقى آل المربي كلمات فتاب عليه إن هو التواب الرحيم ولكن جاء تصريحا في الكتاب أنهم قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا بترك لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين وأيضا نوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالديا من دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين قبلها قال إيش قال إني مغلوب فانتصر قال إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر افتقر رب جل فعلا وأظهر افتقار فسارع الله جل فعلا بالإجابة له موسى عليه السلام عندما قالوا إنا لمدركون لما قال فرعون وقد أغراه الله بهم عندما قال إن هؤلاء لشرزمة قليلون وإنهم لنا لغائذون وإننا لجميع حاذرون فقال الله جلال فعلا بعدما انتخذ الصفان وقالوا إننا مدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين هذا دعاء منهم هو بلسان الخبر هنا يخبر بأن الله معه ويدعو الله أن يكون معه فأوحينا الفاء للسرعه فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالطوضي العظيم أيضا موسى عليه السلام قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فانظر انت انظر الآن إلى كيفية الإجابات فنادته, فنادته الملائكة في كل الحال الفأفاء السرعه قال الله عن موسى قال فجاءته احدهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزاك أجر ما سقيت لنا وهنا أيضا زكريا عندما رفع يديه راجيا ربه خاضعا مدر يظهر فقره الله على بعدما عاش امدا ودهرا يتمنى الولد وصار امراته كانت عاقرا وهو بلغ من الكبر عتيه رفع يديه عندما وجد عند دخل على مريم فوجد عندها رزقه قال, قال قال قال ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق ما يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من عندك ذريه طيبه انك سميع الدعاء فنا فا فا الفا للصرع فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بحياة وأيضا عندما قال ذنون قال ربي قال إني ظلمت قال إني كنت من الظالمين ها فاستجابنا له فاء الفاء للسرعة فاستجابنا له فاكشفنا ما به من ضر فاستجابنا له ونجل ونجل ونجل من الغم وكذلك نجي ننجي المؤمنين الغرض المقصود أنه ما من داعي دع ربه ودلف فعلا إلا وفاء السرعة كانت تعقبه هذا الدعاء لا سيما إذا إذا أظهر العبد فقره الحق لربه جل في علاه ومسكنته وحاجته العظيمه لله جل في علاه جرب تلد والله لا يجرب سبحانه جل في علاه لكن أقول جرب تلد تلد حلاوه المنجاة قبل أن تلد حلاوه الإجابة حلاوه المنجاة وحلاوه القرب والاستكانه وايضا القرب من الله جل في علاه عظيم القرب من الله جل في علاه عندما تدعو ربك جل في علاه ما من أحد دعا ربه إلا والله جل في علاه قد استجاب يا الدعاء أم يعني إذا قلت هذه في الانبياء اقول لك وفي غير الانبياء ام مريم ماذا قالت قالت رب إني نظرت لك ما في بطني محرره فتقبل مني إنك انت السميع العليم ها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الآتي هو الذي نستشهد بها فتقبلها ربها بقبول حسن يقول فتقبل مني فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنة ولذلك أنت ترى غير أنه السلام يدعو دعا دع دع دع البراء بن مارك لما قال له يا براء دع الله لنا استعصت علينا القلعة قلعة يماما استعصت علينا القلعة فدعا ربه فقال اللهم افتح علينا وولينا ظهورهم وجعلني اول شهيد فيهم ففتح الله عليهم وولاهم ظهورهم وكان اول شهيد ايضا انس بن النضر عندما قال للمسلم لا والله لا تخسر ربعية او سن الربيع فاستجاب الله على له لذلك قال للمسلم سبحان الله قال كم من رب اشعث اغبر مطفوعا بالابواب لو اقسم على الله اليه لاظره ايضا سعد النبي وقاص لما قام الرجل رياء وسمع يقول اذا انت نشدتنا بالله والذي و و إن سعدا ما كان يقسم بالسويه ولا ولا يحكم بال بالعدل في القضية ولا يسير بالسريه فقال اللهم ان كان هذا قد قام رياء وسمعا وسمعه اللهم اطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن فكان الرجل بعدما سقط الحارب على عينيه كان يتعرض للجواري ويقول عبد مفتون قد اصابته دعوه دعوه سعد أيضا سعد بن زيد لما ابتلت المرأة ت يعني زوراً ومتاناً ابتلت عليه أنه أخذ أرضها فدعا الله رعاه أن يت في أرضه حتى كان البئر ومشت فيها فسقطت فماتت في نفس المجال الذي دعا فيه سعد نزيد السعيد النزايد رضي الله عنه وأرضه فالله رعاه ما دعا أحد دعاء لله دل في إلا في علاه إلا وقد استريغله والدعاء دعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة وطاعن القيم في مدرج السركين يقول الدعاء ثلاثة دعاء عبادة ودعاء سناء ودعاء مسألة هما دعاء وهذا قول شيخي شيخ الإسلام زميا الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء مسألة هو الدعاء الذي فيه صريح العبارة بالطلب جلب المنفعة ودفع المضر هذا دعاء المسألة يعني يقول اللهم أرزقني اللهم أكلمني اللهم ارفع عني هذا البلاء فهذا دعاء المسألة الذي يكون صريحا في الطلب وهذا يحتاج الإنسان أن يتقدم بأدب جم أولا يعني أن يختار الوقت المناسب وأن يختار الدعاء المناسب وأن يختار اللفظ المناسب ويختار أيضا الم المناسب لحاله كما سنبين والدعاء الثاني ودعاء العبادة ودعاء العبادة هو يعني كل العبادات التي يتقرب بها إلى الله جلال علاه هو دعاء لأنه دعاء بلسان الحال وأما جلب المنفعه ودفع المضرف هو دعاء بلسان المقال وايهما أعظم عند الله دعاء العبادة دعاء العبادة أعظم بكثير عند الله من دعاء المسألة ولذلك الحديث أن كان في ضعف من شغله ذكري عن مسألة أعطيته فوق ما أعطي السائلين هذا هذا يعتبر كما قلنا من البيان لان دعاء العباده افضل عند الله تعالى اعظم من دعاء المساله وان كان دعاء المساله فيه ما فيه من الخير لكن دعاء العباده يتضمن دعاء العباده يتضمن او قل يستلزموا يستلزمه وام دعاء المساله يتضمن دعاء العباده اذا علاقه بينهم علاقه تلازم وتضمن علاقه تلازم وتضمن دعاء العباده يستلزم دعاء المساله كيف ذلك كباتش طب يستلزم اولا بالاعتقال والثاني بالأدا جيد جيد لكن ليس هاي الجواب طب ها ممتاز لكن فيها شيء فوق ذلك حريص جيد بس احنا نقول كيف اه أو يبقى دع اذن دع اه دعاء العباده مفردا يستلزم دعاء المساله اه سامح طيب خلاص دعاء العباده اصله ثناء على الله والكريم يكفيه التعريض بالثناء ليعطي لذلك يستلزمه يستلزمه موتوني. الكريم يكفيه التعريض بالثناء للعطاء والعبادة ثناء على الله لا لا فهمتم فيبقى اذا اذا على الله يستزون ذلك إيش الطلب وان لم يصرح لذلك الكريم يكفيه التعريض بالثناء والله ما فهمتم عقد موتونه. نخليها بالعكس عشان تفهموا أكثر فهمت بالعكس عشان تفهموا أكثر اذا قال رب اعطني ربي ارزقني رب ارفع عني هذا ايش دعاء ايه مساله دعاء مساله هو صريحا يتضمن عباده ايه بقى العباده اللي بيتضمنها ها بيتضمن الرفع يتضمن الثناء على الله في علاه تصريحا بايش بالاسماء الحسنى وصفاته يتضمن العباده لما ما تفهمش ما تستغربش لما ما تفهمش فم بس لما تجهل الأفضل لك تعرف من داخلك أنك جاهل لتتعلم إذا فحسبت أنك تعلم وأنت تجهل يبقى جهلك صار جهلا ولو كان جهلا مركبا يبقى لن تستطيع عن إيش تتعلم أحنا أقول ما معنى الاستلزام وما معنى التضمن التضمن الذي يتضمنه الساجد هذا الساجد يعبدوا الله ده لفعلان صحيح ويثنى عليه خير يستلزم ذلك ايش ها ها ايوه نعم هذا هو انا بلسان حالي لما الانسان يكون مهموم جدا فيبكي ويسجد يستلزم ايه يستلزم انه يقول لرب فرج ايه كربي صحيح ولا لا فهذا هذا يعتبر الرجل الذي سجد وعبد وصام اثنى على الله بلسان حالي والثناء يستلزم الايش العطاء او السؤال بالعطاء اما السؤال الصريح يتضمن كيف فأه؟ كيف اهو كيف انا رافع لا في اكثر من ذلك ولا اعتقاد نفسه ماشي ولا اعتقاد نفسه ما هو يتعبد لذرو علب ان يعتقد بأن الله الذي له والذي يفرج والذي يعطي والذي يمنع فاذا المساله مساله استلزام وتضمن العلاقه بينهم وهما في العباده بمكان كما قلت لك وهما عند الله الاعظم وعباده الله دلى في علاه او دعاء العبادة هو اعظم عند الله من دعاء المساله دعاء العبادة أعظم عند الله من دعاء المسألة الاصل في هذا الباب انه يقول بان الدعاء قد صرف لغير الله دلى في علاه نعوذ بالله من الخزيان من الخزيان ومن الخزيان. قال الله تعالى فولا عن عبادي يدعوننا رغبا رغبا ورهبا لسه ليش ما فهمتش عندك مؤذن انت ما تمشي الا بعد الاذان طب انت فهمت المساله انا خليك تمشي فهمت المساله هات العلاقه بين الدعاءين ومثل على ذلك تمام؟ انت ماشي في مساله مهمه اذا اتقنتها امشي مش قلنا مش قلنا ده هي دي حقيقه الامر ايه قلنا انتوا خايفين يبقى قلنا يبقى طالما انت قلت كده هي خلاص كده وانتهى الموضوع والله هذا هذا يشككني فيكم وفي اتقانكم لطلب العلم مثل قلنا برضو ماشي ماشي والكريم يكفيه الطريض بالثناء يبقى هذا يستلزم ايش استلزم السؤال والعطاء طيب واذا دعه الا انه سيثني على الله ساثابد بالثناء على الله خيرا ويصلي على محمد وهو صا سلم هذه عباده وايضا بالقلب يعتقد بالفلاح كده مفهوم يا حبيبي في حد فيكم عنده اعتراض انت بتعمل ايه مركب بتبص طب اسمعني انا عديك نص ساعة تبص ولو وجدتها ذلك يبقى انت اصالة هتقف طول الدرس اتصل بيهم في البيت يدوروك على الاجندات اللي عندك ما لايش حل ما شاء لا ما لايش حل يكده هتقف من الان لان انا على يقين ان انت اصلا جهلك صار جهلا مركبا في المسألة فترفعوا افضل لك فهمتها انت فهمت المساله أنا سؤال, سؤال يسير فتعلم ان تريد اجابه يسير على سؤال يسير فهمت المساله بينها ليه واضرب مثلا على ذلك اضرب مثل شوف, شوف نبي من الانبياء فعلى ذلك واضرب به مثلا اصبر ايه عايز ايه تريد عنه يعني رحمه بيه طب اتفضل لقد اثارك الله علينا قال لا تثري عرضوا له الكريم يكفي ممتاز ممتاز لكن هذا انت تضرب مثل ب ب ب يعني ب بان الكريم يكفي التعليم بالسنه احنا عايزين مثلا الاثنين على الامرين قال رب اني مثلا يضر وانت ارحم رائع اه ممتاز ممتاز تفضل بقى شوف خلاص مستعد طيب انا هسيبها برضه ترتاح شويه تفكر فيها عشان ما اجي لك اذا فدعان دعاء ونصارش فدعان دعاء العباده ودعاء دعاء العباده الذي هوثناء ايضا دعاء العباده ودعاء المساله يتلازمان ويتضمن احدهما الاخر وهما كما قلنا اصل اصيل في العباده وهي اصل العباده واصله وروحه قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عباده قال صلى الله عليه وسلم الدعاء عباده وفي روايه قال الدعاء مخ العبادة ليبين انه النقطه المحوريه في العبادات ولكن قد جاءت الادله صريحه على أن الدعاء هو عباده لقول الله دل في علا فادعوا الله مخلصين له الدين قال فادعوا الله فادعوا أمر والله لا يامر الا بما يحبه وما احب الله كان عباده العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه قال الله دل في علا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اريب دعوه الداعي دلعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا به إذن كانت علامه ايمانهم بالله جل فيه دعاء والافتقار اليه ما فاهم واجه لا مش فاهم ما أنا عارف تبقى هكذا فاهم واجه الدلالة؟ ممتاز الحمد لله أعرف أنك فاهمت. فاهمت لا أنا لا ما فهمت ما بين طب هات بقى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي وليستجيبوا وليست لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فيها شيء من الصح طبعا ماشي في الم ماشي في المضمون صح لكن مش عارف تجيبها صح واذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليؤمنوا بي قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هنا الله جعل لما يقول إذا وإذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي, يست لي فليستجيب لي إيش لأمري وهو الدعاء يبقى ما أمر به كان كان عبادة الدعاء أمر به الله للتوار وليؤمنوا به جعل علامة الإيمان أنهم استجابوا له بالدعاء له فصار الدعاء أيضا من الإيمان ولذلك الصريح فهو تقول قال الله جل في لو لا, لو, لا لو لا دعاؤكم فقد كذبتم وسوف يكونوا لذام لذلك قال ابن عباس لو لا دعاكم لو لا ايمانكم فتكون الآيات مفسرة لذلك فهمت الحمد لله فهمت الحمد لله إذن هذه أيضا على انها من العبادات من أصل العبادات لانها جعلها من الإيمان قول الله جل في هذا صريحا قال وقال ربكم ادعوني امر والامر ما يامر الا بما احب وما احبك انا عباده قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عنها عبادتي يبقى عنده عايد يبقى من بدل ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وايضا وجد دلاله من الايه فانا الدلالات انا اريد وجه الدلالات ممتاز وقال ربكم ادعوني امر وظهر الامر وجوب والامر ايضا يدل على العباده وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي فجعل البد... البدل هو يستكبرون عن عبادتي ها الوجه الثالث بقى كيف وين وجه الدلاله منها ده وجه الشاهد لانه لو ترك عباده عصى الله بها معصيه فاذا طلق عباده فاستحق النار انت قلت ذلك <تصفيق> والله ما قال ذلك قطع <تصفيق> ما قال ذلك والله هو جنيته نيته المهم الغرض المقصود بأن الايه وجد الدلاله فيها ظاهر جدا بان الدعاء عباده فاذا كان الدعاء عباده فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك ولذلك من ظاهر الشرك في الامه او دعاء غير الله لله وعلاه واجلاها تظهر عند القبورين عندما يدعون او يطلبون المدد من غير الله دلل هذا اجل الامور او اجل اظهر اظهر الصنوف الشرك الذي يظهر في الدعاء في هذه العباده الجليله انهم يطلبون المدد من غير الله دلل في علاه يطلبون المدد من غير الله هنا جعلنا ان نقف وقفه بان نقول وكل طلب من غير الله يكون شركا الصحيح غلط الصحيح انه ليس كذلك بل قد يصح الطلب من غير الله دلل في يعني يصح دعاء غير الله نعم يصح دعاء غير الله من حي حاضر قادر لابد ان نقول حي حاضر قادر يبقى من دعا الملائكه فقد اشرك لو دعا ما قال يا جبريل انقذنا أو يعني لو واحد اصلا قال مثلا يا ملائكه الله نحن في الان الغوص الغوص نحن في شيء وكذا وكذا ونحن في بلاء شديد يا ملائكه الله ونعلم أن الله قد سخركم لعباده المؤمنين وانتم تستغفرون لعباد الله المؤمنين انقذونا هذا يكون قد وقع في الشرك انه ايش دعا ايه دعا القادر الحي التي انه غائب وليس ليس بحاضر لأنه وسيلة إلى إلى, إلى إلى أن يدعو الغائب الميت له الغائب الحاضر وايضا بأنه يعتقد فيما ما لا يعتقد إلا إلا في الله دل يفعله والمضفود أن هو يعتقد في مالئك أنه وإن كانت لهم هذه القوة لا يتحركون إلا إلا بأمر الله لا لا يعصون الله ما أمرهم ووو ويفعلون ما يأمرون ولذلك جبريل لما لما لما لما لما استطال الوقت على النبي وقال له يعني سأله النبي عن ذلك قال قال نحن لا نفعل شيئا إلا بأمر الله جل فعله أو, أو كما جاء في الأثر الغرض المقصود بأن الملائكة لا يعصون الله ما أمره ما يفعلون ما يمرون فولو طلب من الحي الحاضر القادر شيئا طلب منه ودعاه أن يعني ينفذ له امرا فهذا ليس فيه شيء وإن كان بعض العلماء يرونه مكروها وإن كان بعض العلماء يرونه مكروها بقول عليه وسلم عموما لا تسأل الناس لا تسأل ناس شيئا ولا تسأل ناس شيئا فكان أبو بكر يقع منه الصوت فلا يطلب من أحد أن يأتيه أو يعاونه على الاتيان بهذا الصوت لكن الحق أنك لو سألت أخاك أي شيء او هو دعاك لطعام أو لغيره لكن أن تريبه هذا الدعاء يعني فيه الجواز وليس فيه ثمة شيء المهم أن القلب لا يميل للسبب المهم ألفت الانتباه دائما في هذه المسائل على أن القلب لا يميل ولا يلتفت إلى السبب ويبقى لنا ان هو الدعاء دعاء غير الله رسول لا طلب المدد من غير الله من الملائكه من النبي من عبد القادر الجيلاني كل ذلك شرك في العبادات وأما الدعاء دعاء الله رسول فذا مطلوب كما قلنا هو روح العبادة من لم يسال الله يغضب عليه والدعاء من أفضل العبادات فيه كما قلنا المقامات الثلاثة أما الربوبية فلاعتقادك, بأن فلاعتقادك بأنك ترفع يديك للمانع المعطي المانع للنافع الضار القوي المقتدر الذي يملك كل شيء وإم من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأيضا الثاني أنك, أنك تبدأ بالثناء على الله بالتوسل بالأسماء الحسنى والصفات العلى الثالث أنك أنك ترفع يديك عبادة لله جل في علاه تعالى بأنواع التوحيد الثلاثة لذلك لو علم الناس بأن أفضل الأوقات التي يمكن أن يصرفها في عبادة هي في رفع أن يخلو بربه ساعة ويدعو الله جل في علاه سيرى أنسا وحلاوة إيمان لم يره قط قبل ذلك لأنه كلما اجتهد في إظهار فقره وإعازه وكلما اجتهد في الاعتقاد في غنى الله وفي غنى الله للفعلاء وفي إحسانه وفي بره وفي جودي على عباده والله كأن قلبه سيتقطع شوقا لربه دل فعلاء ويقول لو أهل الجنة فيه ماذا يعني يتمتعون هذه المتعة والله إنهم لفي خير فهذه المسألة مسألة لابد أن يدرب المرء نفسه على هذه العبادة الجليلة يكون له في كل يوم وليلة ساعة ما أقول ساعة ستونة دقيق ساعة وقت يكون بين وبين ربه حتى ولو وقت الصحر يبقى في الصحر يرفع يديه ويستغثر الله ويدعو الله ذا اللي في علاه بخيرات الدنيا والأخرة إن لم يرد في الدنيا فدعلها إلى الأخرة وكل الدنيا سترتمي تحت ليلك ورب العزة إن كنت ما تدعو إلا للأخرة فالدنيا بأسرها سترتمي تحت قدميك وأنت لا تتصور هذا و ولا وأيضا كأنك لا تريد أيضا عندما ترتب الدنيا تحت قدميك وهذا مجرب وجرب ترد مع ربك للا في ولا تجريب مع الله اقصد جرب لنفسك واسترد حلاوة الإيمان اما الدعاء الوسط هو دعاء فيه نوع شرك دعاء فيه نوع شرك لا هو تحيد محض ولا هو شرك محض وهو ان يدعو الله هذا في علا وان يتوسل بوسيرة بدعية فهذا يجعلونه من الشرك بعدما يجعلونه من الشرك هو ان يدعو فيتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم او يدعو فيتوسل بعبد ميت أن يدعو الله له فهذا نوع دعاء فيه نوع شرك هذا دعاء لا هو توحيد محض ولا هو شرك محض. هذا فيه نوع شرك وهو أن يدعو متوسلا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو متوسلا بجاه أحد أو ب ب ب ب ب بوساطة أحد بينه وبين الله جل في علاء كما يدعو يقول اللهم بحق جاه محمد صلى الله عليه وسلم كيف وهذا منتشر بين, بين الناس. الحق هذا الم... هذه المسألة فيها خلاف العلماء. هذه المسألة فيها خلاف. هل هي شرك أمية من البدع؟ هل هي شرك أم هي من البدع؟ بعض المتأخرين يرى ليست من الشرك. طبعاً كان من المتأخرين يقصدون به من؟ طيب هو الحق هذه المسألة فيها نوع شرك. فيها نوع شرك. وإن كان كثير من حتى المعاصرين قالوا هذه بدعة. لكن هذه فيها نوع شرك. فيها نوع شرك لانه لا يدعو بجاه بجاه احد الا وقد التفت قلبه لهذا الجاه تفضل فيها نوع شرك اذن الدعاء والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم التوسل ببعض الامور الاجنبيه عنه قال العلماء هذا توسل بدعي توسل بجاه النبي اصلا هناك من يقول بجواز ذلك وهناك من يقول بحرمه ذلك وهناك من يقول بنادي بدعه من البدع هي بدعه من البدع والحق أنه انه نوع شرك الحق ان بذلك نوع شرك لكنه لم يكن توحيدا محضا ولا شركا محضا والذين قالوا بانها بدعه هو قالوا هو توسل بتوسل ايش اجنبي وهو حقيقي ان النبي صلى الله عليه له جاه عند الله جل الفعل لا سيما أن ان النبي صلى الله عليه قد امر ان من دعا الله دار الفعل ان يؤتيه هذه المنزله لها المنزله الرفيعه ان يكون له الشفاعه يوم القيامه بعد ما تسمع الزمان قال اللهم رب هذه الدعوه التام و القائمه محمد الوسيم ترى الفضيله الله اعث مقام المحمود الذي وعدتها المقام المحمود هنا هو المقام الذي يشهده الخلائق أجمعين عند عند الشفاعه في قضاء الحساب بين فصل الخطاب بين بين العباد فقالوا جاهن للسلام معلوم موجود لكن هو عندما يتوسل به فهو توسل بشيء اجنبين نحن نقول هذا نوع شيء كلمة لانه استبدل السبب الاصيل في التوسل عند النظر على بين اننا كيفيه التوسل عندما قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يحدون عن في وذر الذين في اسمائه الغرض المقصود فهنا قام اتخذا سببا لم يشرعه الله سببا في هذا دعف هذا نوع شرك هذا نوع شرك في هذا الباب يقدر يكون قسائنا من الثاني بقي الجزء الثالث وهو ايضا الحمد لله مع على مقربه الانتهاء ونرغب انتهينا من الكتاب كل يسم. والله المستعيل انا كتب العقيدة لن اتركها يعني لو خلص كتاب هنتقل في كتاب اخر عقيدة وانا من كتب السلف التي تبقى الصنة البربهاري او الابانة ابن بطة فتخيروا شأنكم انتم تخيروا واحدا ان هما الإبانة ممتاز خليها بذبحة في هذا الامور ممتاز